إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكترت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار اطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤدة سئلت بأن إذا الهل وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم شعرت وإذا الجنة أزلفت خالبت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنة والليل إذا عفعت والصبح إذا تنفت إنه لقول رسول عند بالعرش نتين مطاعن ثم أمين وما طاحبكم بمجنون ولقد رآه بالعفق المدين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن وإلا بكل العالم مما أشاء منكم أي سقيم وما تشاءون.